Hm. Hm. Hm. نجع يمت منه نجع قش عطنابه حمامه نوح وقمت نوحي تجيب من جابت وجيب مدفين ما صروح اشك نفسي مع المدفين تلابا عز الله اني سبا يبرح وما قدر الله على المخلوق Ik ben een jabot en jij تبرا خافي جروحي قامي تتباس ما قلبي يم ركابه شد وعرب صاحبي يا نبى روحي نجعي يمتي منه نجع شقى Love uh you. -huh. رجع يمدي منه نجع اذكى الشعاطنا بحمامه نوح وقمت نوحي تجيب من جابت وجيب من جابت نجع يمت منو نجع قش عطنابه عمامه نوح وقمت انا نوحي تجيبي من جابت